وإذا قِيلَ لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 117. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 118. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا الله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 117. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 118. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن اللَّهُ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفوز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 119. والله بكل شيء عليم 110. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 111. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 112. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيضا